عن الفرق بين الصورة الغنائية والأوبريت والبرنامج الغنائي ولكل الأصدقاء أقول الصورة الغنائية صورة درامية ملحنة بأكملها تعتمد على الموسيقى والكلمات الملحنة وليس بها حوار نثري على الإطلاق فكلها ملحنة مثل الدندرمة والجوز الخيل وغيرها أما البرنامج الغنائي فهو يضم حوارا دراميا مطعما بالاغنيات وقد يكون الحوار بسجع أو بدون سجع موزونا أو غير موزون المهم أنه حوار تتخلله الاغنيات التي تكمل معانيه وذلك مثل علي بابا وعوف الاصيل ومعروف الاسكافي وغيرها اما الاوبريت فهو صوره غنائيه ولكنه أطول زمنياً بعض الشيء من الصور الغنائية وذلك مثل الليلة الكبيرة